one. إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القواد مرة فاستوى علمه شديد القواد فكان قاب قوسين أو أذنى فأوحى ولقد رآه نزلة إذ يُشَسِّدَ ما يُشَأْ ما ذَقَ الْبَصَرُ وَمَا فَغَرَ لَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ آيَةٍ أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاكَ وَالْعُزَّى وَمَنَاكَ ان هي انا 119. ولقد جاءهم من ربهم اللودا أم فلله الآخرة والأولى وكم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد وما لهم عن مَن تَوَلَّى بِذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَاذَا لَهُ ولله ما في السماء Ja, مِوَاذ فَوْقَ إلا إِنَّ إن ربك رَبَّ كَوْنٍ وإذ أنتم أهنة في بطون أماتكم فلا تزد لا الدكتور محمد هل لا تدري وعلى آيه سوف يرى وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ وَأَنَّ عليهم النَّشَآتَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ وَأَطْنَى وَأَقْنَى <تصفيق> انهم كانوا اظلم واطراء أذفت الآذفة أذفت الآذفة ليس لها أفى